جديد فجاء سو خلال الزياد وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نسرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيَتَبَيَّرُوا مَا عَلَوْا تَسْتَطِيعُوا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِ هذا القُرآانَ يحد للَّ هي أقوَب وَبَّعُ المُؤمنين الذيينَ يَعملون الصوالِحاتِ أَ لَم أَجرًا ك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 عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذنوما مبحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمنون فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محورا وَبُرْ كَيْفَ تَظَلُّ نَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّ تَبُودُ إَِّ عّهُ وَ بِوَادِ ذَْن يحسَّانَ إَّا يَدَل غَنَّ تَكَلكِذَرَ أَخَدهُ مَا أَكِلَهُ مَا فَلَا تَقُهُ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 ويقولوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآتذ القبى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوانا شكرا يا طيب وكان الشيطان ربّه كفورا وان ما تعرضا عن هم فرائ من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يبك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنِهُ كَلَ بِعبَادِهِ خَبرا بَْصير وَلَا تَقتُل أَولابَكُم خَشتَ إَّاقَ نَحْن نَررزقُهُم وَإهياكُمْ إِ قَدْ لَهُم كَانَ خِطَأَ كَبير ولا تقرروا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وَم قُتِ لَ مَغلومَ فَقَدِ جعَ المال وَلّهِ سُقان فَل يُصْرِف فيِي القَدْ إِهُ كانَ مَْصُور وَلَا تَقََب مَالَ التين إَّ بَِّته أَحْسَل حتىَ يَبَل غَاءشُدَّه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 مَدحُ حُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاسًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل له كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش وَبِحَالِهِ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيْهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ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 وَجَعَلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه هو سوء اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده ولا على اذارهم نفورا نحن اعلم بما ين يَسْمَعُونَ بِهِ إِذ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أُفّ بِكَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا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 ما يكبر في صدوركم فسيقولون مَن يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يَكُونُ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَغْنُونَ إِلَّا بِسَمٍّ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ ينزغ بينهم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 وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ طَغَى الَّذِينَ زعمتم مِن قَبْلِهِمْ نُؤْخِذَنَّ بِالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ثُمَّ لَمْ يَنَالُوا مِنَّا نَصِيرًا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا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 119. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مفطورا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 وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن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 قال ارأيتك هذا الذي ظلمت عليه لان اخرتني الى يوم القيامه لا ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجرب عليهم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 مَا نَجَاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخْسَفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُغْصَلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أم أمنتم أن يعيدكم فيه سارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البز والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تقضيلا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 وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن كَذُّوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ لَتَفْتَرِيَنَّ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم مَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُن من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لذلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن مَا قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودا وَقُرَّبْ بِأَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي وَاجْعَل لِّي مِنَ الْأَمْرِ مِّصْبَاحًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ مَفْهُقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا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 لِهَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هذا قُل لَّمَن سَنَّ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْيِرَ لَنَا مِنَ الْأَضْيَاعِ أَوْ تَكُونَ لَكَ غَنَمٌ مِّنَ النَّخِيلِ وعنب ستفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أن تأتي بالله والملائكة قبيلا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيكَ حَتَّ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهِ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْ وإِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا وَلَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ اِذْ كَانُوا يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا وَسُلًى قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إنه كان قَوِيًّا ذَصِيرًا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ على وَمْ يَابُكُم وَصَُّ مَأوهُُم جَهَنَّ كُلَّمَا خَبَتْ زِدَنَهُم سَعيرَ ذَلِكَ جَزَاءُهُم بِأَنَّهُمكَ صَ بِ آاتِلَ وَقَاُ أَئِزَكُنْ عظَمَ وَرسَةَ أَعِا لَمَ بَسُونَ خَلقَن جَددَا أَوَلَ يَرَوُ أَنَّ اللََّ النَّزير خَلَ قَنْ السَّمَاوَات وَأََّ أَذِرُ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّهُ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِي رَبِّ إِذًا لَّأَمْسَكْتُ خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءت 119. قال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا 110. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب اِنا رَحْمَةُ رَبِّي إِذَا لَمَسْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ثِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ الْبَنِيَ الْإِسْرَائِيلَ إِذْ يَاؤُكُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا فَإِذَا وَأَنِّي لَأُذَنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لي بني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن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 وَيَخْرُونُ لِلأَمْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلْ نَدْعُ اللَّهَ أَوْ نَدْعُ الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ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 ولم يكن له شريف في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا